الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة و السلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين أ م ا بعد بقي عندنا مسائل من مسائل المخصصات للعموم مخصصات العموم هي ما يبين أ ن بعض ا ل أ ف ر ا د لا تدخل في الحكم العام مثلنا له قبل قليل بقوله عز و جل والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن المطلقات جمع معرف بال ا ل ج ن س ي ة فيفيد العموم استثني من ذلك ا ل م ط ل ق ة ذات الحمل في قوله و أ و ل ا د ا ل أ ح م ا ل اجلهن أ ن يضعن حملهن هذا استثناء منفصل ورد الأحمال التخصيص هذا ايش تخصيص منفصل ورد التخصيص في خطاب مغاير للخطاب العام و قد يكون التخصيص في نفس الخطاب كما في قوله تعالى إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في ا ل أ ر ض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ثم في ا ل آ ي ة اللي بعدها إلا ايش تابوا من قبل أ ن تقدروا عليهم هذا تخصيص إ ل ا هذا تخصيص متصل في نفس الخطاب تخصيص ب و ا س ط ة الاستثناء و الاستثناء له حروف إ ل ا و خلا و عدا و سوى و غير و أ م ه ا إ ل ا م ر ة ت أ ت ي بعد ا ل إ ث ب ا ت تقول جاء القوم إ ل ا زيدا ف حينئذ تنصر ومره تقول و م ر ة ت أ ت ي إ ل ا بعد النفي فتقول ما جاء أ ح د إ ل ا زيت فحينئذ لم يذكر المستثنى منه و كانت في سياق النفي فبالتالي تكون يكون المستثنى مرفوعا الاستثناء لا يكون صحيحا إ ل ا إ ذ ا وجدت شروطه ما هي شروط الاستثناء الشرط ا ل أ و ل الاتصال بين المستثنى و المستثنى منه لو قال زوجتي طالق ب ا ل ث ل ا ث اليوم عقب شهر قال بالثلاثه ل ا و ا ح د ة يقول هذا الاستثناء لا يصح ليش غير متصل و يشترط الاستثناء أ ن يكون متصلا ورد عن ابن عباس تصحيح الاستثناء غير المتصل وقد يستدلون عليه بما ورد في ق و ل ه تعالى ولا تقولن لشيء ن فاعل ذلك غدا لله ان شاء الله اليهود س أ ل و ا مسائل فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ساخبركم غدا جلس شهر ما نزل عليه الوحي بعد شهر نزل عليه الوحي قال لانك ما استثنيت كان ينبغي تقول الجواب غدا إ ن شاء الله فلما نزلت ا ل آ ي ة استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فقال ابن عباس هذا دليل على أ ن الاتصال غير شرط أ ن الاتصال ليس شرطا في الاستثناء لكن لو كان هذا المذهب صحيحا لما كان هناك ك ف ا ر ة يمين كان تحل في اليوم عقب سنتين تستثني وبالتالي نلغي ك ف ا ر ة اليمين وكذلك في العهود والمواثيق ك نتعقد شيء اليوم ع ق ب شهر تستثني لو كانت الايمان والعهود تنحل بالاستثناء بعد عام لما كان ل إ ي ج ا ب ا ل ك ف ا ر ة في اليمين محل ولما كان للعهود مكانه م ن ز ل ة قال هذه ا ل ق ا ع د ة لا تنهدم ب م ح ت ج و به من ت أ خ ر الاستثناء عن ا ل آ ي ة ل أ ن الاستثناء في هذه المواطن أ ص ب ح استثناء أ و تخصيصا منفصلا ل أ ن ه لم ي أ ت ي معه و التخصيص المفصل ن جائز الشرط الثاني من شروط الاستثناء أ ن يكون الاستثناء بالنصف اقل لا يصح أ ن تستثني جميع المستثناء م ن ما تقول هي طالق ثلاثا إ ل ا ثلاثا إ ذ ا قال زوجتي طالق بالثلاث إ ل ا ثلاثا نلغي الاستثناء لانها استثناء للكل فبالتالي تطلق بالثلاث طيب هل يصح أ ن ا س ت ث ن ي أ ك ث ر من النصف فتقول هي طالق ثلاثا إ ل ا اثنتين قال القاضي لا يجوز و أ خ ت ا ر المؤلف أ ن ه جائز إ ذ ا قلنا الاستثناء صحيح و جائز ما تطلق إ ل ا و ا ح د ة و ان قلنا الاستثناء لا يصح ق ل ن ا ايش قوله طالق بالثلاث إ ل اثنتين نلغي الاستثناء فتطلق ثلاثا قال المؤلف و الصحيح جوازه و أ م ا رجوعه إ ل ى الجمع فمحال يعني اما رجوعه إ ل ى الجميع ا ع د ل ا ل ع ب ا ر ه لو قال ثلاث إ ل ا ثلاث هذا محال لان التناقض في الكلام قال القاضي كذلك رجوع الاستثناء إ ل ى ا ل أ ك ث ر محال و ليس هذا بصحيح ل أ ن المتكلم بعد الاستثناء أ ب ق ى ما يستقل به الخبر لما قال هي طالب ثلاثا إ ل ى اثنتين بقي واحد لكنه قبيح وكونه قبيحا في ا ل ل غ ة لا يدل على عدم جوازه قال المؤلف الاستثناء من الاستثناء جائز ولذلك لما قال تعالى عن قوم نوح ذكر أ ن ه أ ن ج ا ه م إ ل ا آ ل لوط ثم قال إ ل ا امراته فاستثنى آ ل لوط من المهلكين واستثنى ز و ج ة لوط من أ ه ل ه الناجين وهنا استثنى من استثناء لو قال ابو عبد الله يطلبني أ ل ف ريال إ ل ا خمسين إ ل ا ثلاثين أ ل ف إ ل ا خمسين كم طيب ثم قال إ ل ا عشرين ت س ع م ئ وسبعين أ ل ف إ ل ا خمسين إ ل ا عشرين عشرين احذفها من خمسين ثلاثين ثلاثين احذفها من أ ل ف ت س ع م ا ئ ة و سبعين و ا ض ح ة إ ذ ن طيب الشرط الثالث من شروط الاستثناء أ ن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه لو قال فلان له عندي في رجل قال له عندي م ئ ة دينار إ ل ا ثوب الاستثناء ثوب الثوب هل من جنس الدنانير ليست من جنسه هل يقبل ولا ما يقبل الجمهور قالوا لا يقبل لماذا ل أ ن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فنلغي الاستثناء ونثبت المائه دينار ك ا م ل ة واخر قالوا يجوز الاستثناء من غير الجنس ل أ ن الله تعالى قال فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س إ ب ل ي س من الجن لكن الظاهر أ ن ا ل أ م ر توجه للموجودين قال لهم الله أ س ج د و ا فكل من كان موجودا ومنهم إ ب ل ي س ي ر ز م ه السجود فبالتالي الاستثناء ليس من ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ن م ا الاستثناء من ا ل م ع م و ر ي ن بالسجود فليس استثناء من غير الجنس اختار المؤلف عدم جواز الاستثناء من غير الجنس طيب إ ذ ا وردنا جمل م ت ع ا ق ب ة و ورد بعدها استثناء فهل يحمل على يحمل هذا الاستثناء على جميع الجمل ا ل س ا ب ق ة و إ ل ا يحمل على ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة مثال ذلك لو قال لبيك اللهم ع م ر ة ولبيك اللهم بعد ا ل ع م ر ة ح ج ة ف إ ن حبسني حابس و م ح ل حيث ع ب س ت ن ي هنا استثناء ب و ا س ط ة الشرط هل يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة فيكون هذا الاشتراط في الحج وحده أ و يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى فيكون في ا ل ع م ر ة أ و يعود إ ل ى الجميع إ ن كان هناك قرينه تدل على أ ح د هذه الاحتمالات عمل بها من مثل قوله عز و جل فلما فصل ط ا ل و ت بالجنود قال إ ن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني و يش... من لم يطعمه ف إ ن ه مني إ ل ا من اغترف غ ر ف ة بيده إ ل ا استثناء يعود عليه جمله اخيره الى الجميع ماشرايكم ا ل أ خ ي ر ة غلط الأولى على غلط على ا ل أ و ل ى فقط لوجود ق ر ي ن ة فمن شرب منه فليس مني إ ل ا من ا ط ر ف غرفه بيده ومن لم يطعمه ف إ ن ه مني ما نحتاج إ ل ى الاستثناء هذا إ ذ ا كان هناك ق ر ي ن ة إ ذ ا لم يكن هناك ق ر ي ن ة هل يحمل على جميع الجمل ولا بعضها الاستثناء إ ذ ا عقب جملا قيل ترجع إ ل ى الجمل كلها و هذا قول ا ل أ ك ث ر و قيل ترجع إ ل ى اخر ج م ل ة كما قال أ ب و ح ن ي ف ة و يظهر ذلك في م س أ ل ت ك م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ش ه ا د ة القاذف إ ذ ا تاب قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ة شهاده ف ج د د و ه م ثمانين ج ل د ة هذه ج م ل ة ولا تقبلوا لهم ش ه ا د ة أ ب د ا هذه ج م ل ة واولئك هم الفاسقون ثلاث جمل الا الذين تابوا ل ا الذين تابوا هل تعود إ ل ى الفسق وحده فننفي عنهم ص ف ة الفسق لكننا لا نقبل شهادتهم أ و تعود إ ل ى كذلك قبول ا ل ش ه ا د ة هذا مبني على الخلاف في م س أ ل ة الاستثناء إ ذ ا تعقب جملا هل يعود إ ل ى الجميع كما قال الجمهور أ و يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة كما قال أ ب و ح ن ي ف ة لو قال في ا ل و ص ي ة ثلث مالي للفقراء من بني بكر و تغلب و ز ه ر ة إ ل ا من كان ي س أ ل الناس و يشحذ هذا الاستثناء هل يعود إ ل ى الجميع ولا يعود الى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة فقط ا ل أ ظ ه ر أ ن هذه ا ل ك ل م ة و هذا الفرع ليس من فروع هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ر س و ل ي ة ليش من يجاوب غلط, غلط. غلط بني بكر و تغلب و ز ه ر ة هذه جمل الله مفرد مفردات و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة ما هي الاستثناء إ ذ ا تعقب جملا فبالتالي تمثيل المؤلف بهذا المثال لهذه ا ل ق ا ع د ة ليس بصحيح ل أ ن الاستثناء هنا تعقب متعاطفات ولم يتعقب جملا قال المؤلف وظن أ ب و حنيفه ان ذلك ب م ن ز ل ة الضمير الذي يرجع إ ل ى أ ق ر ب مذكور عندما تقول جاء علي و ذهب محمد و سعيد وقف عند الباب ثم نظر يمينا فعل نظر منه سعيد أ ق ر ب مذكور قال ف إ ذ ا كان الضمير نعيده إ ل ى أ ق ر ب مذكور فكذلك الاستثناء نعيده إ ل ى أ ق ر ب ج م ل ة من يقوله ابو حنيفه ة هنا نقول هذا خارج محل النزاع ل أ ن ه وجدت ق ر ي ن ة تدل على حمل اللفظ على بعض معانيه و ا ل أ ظ ه ر أ ن الضمائر لا يقال ب أ ن ه ا تعود إ ل ى أ ق ر ب مذكور و إ ن م ا يقال الضمائر تعود إ ل ى المعني بالكلام والمقصود به عندما تترجم لشيخ الإسلام, لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتقول ولد الشيخ س ن ة كذا وتوفي س ن ة كذا و له من ا ل أ و ل ا د عبد الله حسن و حسين مثلا و كان رحمه الله ينهى عن الشرك من هو أ ق ر ب مذكور حسين لكن هنا وكان يعد و على من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل أ ن ه هو المقصود بالكلام فقولهم الضمير يرجع إ ل ى أ ق ر ب مذكور هذا فيه نظر إ ن ي ذ ا كان الكلام مقصودا به شخص ف إ ن الضمائر فيه ترجع إ ل ى ذلك الشخص قال المؤلف استدلال ا ل ح ن ف ي ة إ ن م ا هو في ع و د الضمائر و الضمائر لا بد من لا ترجع إ ل ا إ ل ى واحد بخلاف ما نحن فيه ف إ ن ا ل أ ح ك ا م ترجع إ ل ى جميع المذكور قبله قال المؤلف كتاب ا ل ت أ و ي ل تقدم معنا أ ن ا ل أ ل ف ا ظ على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل نص و هو الصريح في معناه و حكمه أ ن يعمل به إ ل ا أ ن ي أ ت ي ناسا الثاني ظاهر هو الدال على معنيين هو في أ ح د ه م ا أ ظ ه ر و ح ك م الظاهر ان يعمل به على المعنى الظاهر و لا يصرف إ ل ى المعنى المرجوح إ ل ا بدليل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إ ل ى المعنى المرجوح هذا يسمى ت أ و ي ل ا إ ذ ن ا ل ت أ و ي ل ما هو صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إ ل ى المعنى المرجوح ما حكمه ما حكم الظاهر يجب العمل به على ظاهره حكم ا ل ت أ و ي ل نقول ا ل أ ص ل أ ن ه ما يجوز حرام ا ل ت أ و ي ل إ ل ا أ ن ي أ ت ي دليل يدل عليه النوع الثالث المجمل وهو الذي لا يفهم منه معناه وحكمه أ ن ه يتوقف فيه حتى ي ت ض ح ع ل له و أ م ا العموم إ ذ ا ثبت فهل يخصه ما هو أ د ن ى منها ام لا اختلف الناس في ذلك وسياتي الكلام فيه ذكر المؤلف بعد ذلك المحكم و المتشابه و المتشابه قال الناس اختلفوا فيه فقيل هي آ ي ا ت ا ل و ع ي د إلى ا ل ق ي ا م ة و قيل أ و ا ئ ل السور و رجح المؤلف أ ن المحكم ما استقل بنفسه و لم يحتج في معناه إ ل ى دليل آ خ ر و أ ن المتشابه ما افتقر إ ل ى غيره مما فيه شبهه فيرد الى المحكم المتشابه مثل قوله عز و جل إ ن ا نحن نزلنا الذكر باعتبار التعدد لو جاء ن ا واحد و قال هذا الدليل على أ ن الله ث ا ل ث ث ل ا ث ة ق ل ن ا هذا من اتباع المتش... المتشابه فحينئذ يجب علينا رده الى المحكم بمثل قول ه قل هو الله و احد ا ل ت أ و ي ل ما حكمه ا ل ت أ و ي ل إ ن كان صرفا للفظ عن ظاهره بدليل فهو مقبول و صحيح وإن كان ا ل ت و ي ل صرفا للفظ عن ظاهره بدون دليل فهو مردود قال تعالى و إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعذ ظاهروه أ ن ا ل ق ر ا ء ة أ و ل ا ثم ا ل ا س ت ع ا ذ ة لكن تركنا هذا الظاهر يعني الفال التعقيم كما تقدم معنا تركنا هذا الظاهر لوجود دليل وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم ي ق ر أ قوله تعالى و أ ش ه د ذوي عدل منكم ظاهر في أ ن ا ل إ ش ه ا د في البيع و أ ش ه د اذا تبايعتم ظاهر في أ ن ا ل إ ش ه ا د في البيع واجب يعني هذا هو ا ل أ ص ل في ا ل أ و ا م ر ويحتمل أ ن يكون مندوبا إ ذ ا المعنى الظاهر ما هو ا ل إ ي ج ا ب و المعنى المرجوح الندب عدم ا ل إ ي ج ا ب صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره و هو ا ل إ ي ج ا ب إ ل ى المعنى المرجوح و هو الندب لوجود دليل و هو أ ن النبي صلى الله عليه و سلم باع فلم يشهد فهذا يكون ت أ و ي ل ا صحيحا مقبولا لوجود الدليل عليه أ م ا إ ذ ا كان صرف اللفظ عن ظاهره إ ل ى المعنى المرجوح بدون دليل ف إ ن ه يكون مردودا انا منقول قال المؤلف آ ي ة الاستواء اختلف العلماء فيها منهم من قال ما هي ايه استواء الرحمن على العرش استواء منهم من قال تمر كما جاءت ولا يتكلم فيها هذا مذهب ا ل م ف و ض ة و مذهب باطل يقول نفوض علم الصفات إ ل ى الله النوع الثاني أ و القسم الثاني من يقول يتكلم فيها يعني أ ن ه ي ت أ و ل هذه ا ل آ ي ة و يصرفها عن ظاهرها والقول الثالث ب أ ن ن ا لا نتكلم في هذه ا ل آ ي ا ت إ ل ا مع من يتحقق حسن معتقده و طلب إ ر ش ا د ه ف أ م ا إ ذ ا كان الشخص يخشى عليه فانها لا تؤول له استدل على ذلك بقول مالك ا ل ا س ت و ى معلوم و ا ل ك ي ف ي ة م ج ه و ل ة و ما اراك يا هذا إ ل ا مبتدعا و الصواب في هذا مثل ما ذكره ا ل إ م ا م مالك الاستواء في ل غ ة العرب معلوم فنثبته لكن ا ل ك ي ف ي ة م ج ه و ل ة فنسكت عنها قال و منهم من أ ط ل ق القول فيه قصدا للبيان منهم سفيان بن ع ي ي ن ة وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لهذه ا ل آ ي ة وقوله ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان قال سواه والصواب أ ن نثبت ا ل آ ي ة على ظاهرها لعدم وجود دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره قال المؤلف أ ش ب ه ا ل أ ق و ا ل أ ن معنى العرش المخلوقات بجملتها هذا قول ساقط ل أ ن ه م يفسرون استوى ب ا س ت و ل ا ء على العرش يعني على جميع المخلوقات لكن ت ع ا ل الله عز و جل يقول ذكر أ ن ه خلق المخلوقات ثم استوى على العرش الاستيلاء هل هو حادث منذ خلقها والله مستول عليها فتفسير ا ل ا ي ة ب أ ن ه ا استولى يناقض هذا ثم قال على العرش استوى هل يصح في ا ل ل غ ة أ ن تصرف لفظ العرش من هذا المعنى و فتقول الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على جميع المخلوقات ا س ت و ى العرش له مدلول ومعنى جاءت النصوص ببيانه فصرفه عن ظاهر في الايه يحتاج إ ل ى دليل و إ ذ ا لم يكن م ت أ ي د ا بدليل فهو ت أ و ي ل باطل لا ق ي م ة له من أ ن و ا ع ا ل ت أ و ي ل التخصيص ل أ ن ه صرف اللفظ من الاستغراق إ ل ى أ ن يدل على بعض ا ل أ ف ر ا د التخصيص جائز و قد وردت النصوص به يمكن أ ن يخصص ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و يمكن أ ن يخصص ا ل ق ر آ ن أ ن يخصص ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة ب ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة و س ن ة ا ل أ ح د ب ا ل س ن ة ا ل أ ح د لكن هل يجوز أ ن نخصص الكتاب ب ا ل س ن ة م و ط ع الخلاف بالفقهاء الصواب أ ن ه يجوز و أ ن ه واقع طيب هل يجوز أ ن نخصص المقطوع من الكتاب والمتواتر بخبر ا ل أ ح د قال المعتزل هلالي ان ا ل ق ر آ ن مقطوع به وخبر الواحد م ظ ل و م و قال القاضي أ ن اتوقف أ و ا ل أ ك ث ر على ا ل جواز التخصيص لماذا قلتم هذا القول يا ايها ا ل م ع ت ز ل ة قالوا كيف نترك ا ل ق ر آ ن القطعي من أ ج ل أ م و ر مظنونه هي خبر الاحد ا أ ج ا ب المؤلف ب أ ن ه م ا متعادله ف إ ن الكتاب مقطوع بنسبته الى الله لكنه مظنون من ج ه ة كونه عاما لاحتمال ورود التخصيص عليه وهكذا خبر الواحد ف إ ن ه و إ ن كان في اسناده مظنون لكنه في مدلوله مقطوع فحينئذ تساوياه فجاز تخصيص العموم به المساله يعني استدل المؤلف على جواز تخصيص أ م و م ا ل ك ت ا ب ب خبره الواحد ب إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة على ذلك فقد خصصوا قوله تعالى ي س ي ك م الله ب أ و ل ا د ك م بحديث ما تركته إ ن معشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نورث ما تركناه ص د ق ة ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة إ ذ ا ت أ و ل الراوي روايته بخلاف ظاهرها فهل نعمل بظاهر الحديث أ و نعمل بقول الراوي المؤول قال الجمهور ا ل ع ب ر ة بما روى لا بما ر أ ى مثال ذلك حديث اذا ولغ الكلب في ا ن ا ي احدكم سبعا فليغسله اذا ولغ الكلب في ن ا ء احدكم فليغسله سبعا ثم ت أ و ل أ ب و ه ر ي ر ة الخبر وراى أ ن الكلب إ ذ ا ولغ فليناغسل ي ثلاثا قال المؤلف إ ذ ا ر و ى الراوي حديثا ثم ت أ و ل ه على خلاف ظاهره وجب الرجوع إ ل ي ه إ ل ى قول الراوي ل أ ن ه أ ف ه م بالمقال و أ ق ع د بالحال ومن أ م ث ل ة هذا حديث البيعان بالخيار ف إ ذ ا تفرق البيعان بالخيار ما لم ي ت ف ر ق قال الجمهور أ و القول ا ل أ و ل في هذا الحديث هذا الحديث يثبت خيار المجلس ويحتمل أ ن المراد به التفرق ب ا ل أ ق و ا ل ليس التفرق ب ا ل أ ب د ا ن لو قلنا ب أ ن المراد به التفرق ب ا ل أ ق و ا ل لكن ابن عمر فسره وقال المراد به التفرق ب ا ل أ ب د ا ن فنعمل ب ه خبر الراوي طيب لو أ ن الراوي رد الحديث ولم يعمل به مثل ما قلنا قبل قليل في غسل الاناء ث ل ا ث ة او سبعا ف إ ن أ ف ت ى الراوي بخلاف ما ر و ا أ و رد الحديث أ ص ل ا فماذا نفعل قال أ ب و حنيفه يسقط الخبر وقال الشافعي ومالك الحديث مقدم على فتوى ا ل ص ح ة و اختار المؤلف هذا القول ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في الزياده على النص هل تعتبر نسخا ً أ و لا تعتبر نسخا ً ثم نقف على هذا ه نمشي ولا نوقف ها طيب ا ل ز ي ا د ة على النص يراد بها أ ن ي أ ت ي دليل يدل على حكم ثم ي أ ت ي دليل آ خ ر يزيد على الحكم السابق هذا يسمى ايش ز ي ا د ة على النص على النص في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إ ي ج ا ب للطواف هل فيه إ ي ج ا ب ا ل ط ه ا ر ة له هل فيه ايجاب ن ي ة له ليس فيه إ ي ج ا ب عندما أ ت ا ن د ل ي ل آ خ ر و أ و ج ب ا ل ن ي ة في قوله إ ن م ا الاعمال بالنيات نقول هذا ز ي ا د ة على النص هذا ايش ز ي ا د ة على النص ا ل ز ي ا د ة على النص قد تكون ز ي ا د ة شرط مثل شرط ا ل ن ي ة في الطواف وقد يكون ز ي ا د ة ص ف ة مثل كونه صلى الله عليه وسلم ب د أ الطواف من الركن إ ي ش لاسوا وقد يكون ز ي ا د ة م ت ص ل ة مثل أ و ج ب الله ا ل ص ل ا ة في أ و ل الامر ركعتين ثم زيدت في الحضر الى أ ر ب ع ه هذه ز ي ا د ة م ت ص ل ة ا ل ز ي ا د ة على النص هل تعتبر بيانا ً أ و تعتبر ن س ق ا ً هل هي ب م ث ا ب ة التخصيص أ و ب م ث ا ب ة النسخ ل أ ن ا ل ن ص والتخصيص يختلفون ولكل منهما حكم خاص به وشروط خ ا ص ة به ف ا ل ز ي ا د ة على النص هل نعتبرها نسخا ومن ثم نحكم عليها باحكام ا ل ن ص ونبحث عن شروط ا ل ن ص أ و نعتبرها من التخصيص الذي هو نوع من انواع البيان قال المؤلف ا ل ز ي ا د ة على النص نسخ عند أ ب ي ح ن ي ف ة ل أ ن الله شرط ا ل إ ي م ا ن في ك ف ا ر ة القتل و أ ط ل ق القول في ك ف ا ر ة الظهار إ ذ ن ا ل ر ق ب ة في ك ف ا ر ة الظهار هل يجب أ ن تكون م ؤ م ن ة إ ي ج ا ب كونها م ؤ م ن ة هذا زياده على النفس فليصح هذا بحمل المطلق على المقيد أ و بالتقصير او بالقياس قالوا فلو حملنا ا ل آ ي ة على هذا القول لكانت ز ا ئ د ة في النص و ا ل ز ي ا د ة على النص نسخ فحينئذ لا يصح النسخ إ ل ا بما يصح أ و بما يشترط أ ن يكون النسخ م ه وفي هذه ا ل آ ي ة ب ك ف ا ر ة الظهار ما ذكر ا ل إ ي م ا ن فالحاقها ب ك ف ا ر ة القتل هذا قياس ولا يصح القياس فيما يمكن إ ث ب ا ت ولا يصح القياس هنا لماذا ل أ ن ه القياس ز ي ا د ة على النص و ا ل ز ي ا د ة على النص لا ت و ق ف فيها قال علماؤنا ا ل ز ي ا د ة على النص لا تكون نسخه ونخل بعض ا ل م ت أ خ ر ي ن وهو القاضي هذه ا ل م س أ ل ة قال ا ل ز ي ا د ة إ ن غيرت حكم ا ل أ ص ل كانت نسخا أ م ا إ ذ ا أ ب ق ت ه على حاله ف إ ن ه لا يكون نسخا فرض الله الصيام بعد فرض ا ل ص ل ا ة هذا فرض مستقل لا يعد ز ي ا د ة على النص و لم تغير ا ل ز ي ا د ة حكم الاصل لكن كانت ا ل ص ل ا ة ركعتين في الحضر فزيدت بركعتين أ ص ب ح ت أ ر ب ع ه هذه ا ل ز ي ا د ة على النص تقتضي النسب لو صلى إ ن س ا ن في الحضر ركعتين ما قبل منه احتجوا ب أ ن قالوا إ ن الحكم كان يجزئ قبل ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا جاءت ا ل ز ي ا د ة فكيف تقول ب أ ن ه ا تمنع من ا ل إ ج ز ا ء ل أ ن هذا يكون تبديلا ونسخا و أ ج ي ب عن هذا ب أ ن البيان لا يلزم أ ن يكون في ح ا ل ة و ا ح د ة قد ن أ ت ي بالبيان م ت أ خ ر ا يقول المؤلف إ ن ا ل ح ن ف ي ة تناقضوا في هذا فقالوا إ ن الرقبه في الظهار لا تجوز أ ن تكون خرسان لا تسمع من اين ج ب ت م هذا ز ي ا د ة على النص ب و ا س ط ة القياس فكيف تزيدون على نص ا ل ق ر آ ن بخبر واحد و ا ل ز ي ا د ة على النص نسخ ولا يصح خبر الواحد بخبر ولا يصح نسخ و ل ا ي ص ح نسق الآية بحكم ا ل أ خ ر س ل أ ن ه إ م ا خبر واحد و إ م ا قياس فيقول أ ن ت م يا ايها ا ل ح ن ف ي ة ناقضتم مذهبكم ثم أ ن ت م تقولون يشترط في الرقبه ان تكون س ل ي م ة من العيوب من ي ن جئتم بهذا هذا ز ي ا د ة على النص اما بخبر واحد و لا بقياس و ا ل ز ي ا د ة على النص عندكم ولا نسخ و لا يجوز نسخ ا ل ق ر آ ن ب و ا س ط ة خبر ا ل واحد أ و ب و ا س ط ة القياس مثلها ايضا القول بجواز اعتاب المكاتب ز ي ا د ة على النص فيلزمكم ان تقولوا ب أ ن ه ا نسخ و ا ل ن س لا يصح بمثل ذلك يقول هذه ا ل م س أ ل ة تماثلها م س أ ل ة حمل المطلق على المقيد و س ي أ ت ي إ ن شاء الله هذا فيما ي أ ت ي بعد ذلك ذكر المؤلف مسائل م ت ع ل ق ة بالفاظ م ج م ل ة الفاظ اختلف فيها هل هي م ج م ل ة أ و ليست ب م ج م ل ة ولعلنا نترك الحديث فيها ا ليوم آ خ ر ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يرزقنا و اياكم ا ع ل م النافع اجعلنا و ي ا ه م دولات المهتدين هذا والله اعلم ص ل ى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن